Thulte min al-awlin مِنَ thulte min الشمال ve الشمال ma أصحاب الشمال fi sabuni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 تشاربون عليه من الحمام فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون فرأيت ما تمنون أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ زَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزمل أن نحن المزيلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكورون أثرأيت النار التي ترون A'antum anşأtüm şajaratها A'am nahnu l'munşi'un Nahnu jajalma ha tazkira O'metaa l'mu kuyen Fasabih bismi rabika al-azim Fala akusimu bimawaqirin njum O'innehu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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين